ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم <تصفيق> مثل الذين حمنوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمال يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله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 تعلم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتروا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجاره أو لهوة فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين